احشأ إلا اللمم إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذقوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليل و أكدر عِدَهُ عِلْمُ الغِيبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَأَ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَاللَّيْسَ لِلإِنسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُتَّهَ وَأَ